ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري إلى أجر مسمى كلٍ يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 فلا تغر أنكم الحياة الدنيا وَلَا ولا يغر أنكن بالله الغرور إن الله عنده عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا